فَلَمَّا رَأَيْنَهُ قطعن لَمَّا وقلن قَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشٰلِ اللَّهِ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَا الَّذِي لُمْتُنَّ لِي فِيهِ